وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا زرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 فإذا جاء وعد أولاهما فعدنا عليكم إبادة لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولًا ثم رددنا لكم الكرم عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحستم أحستم لأفسق وإن أتأتتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا أتى ربكم أن يرحمكم وَإِنَّهُ تُعْمَدَنَا وَجَعَلَ لَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 وَقُلْ لَشَيْئٍ تَفْضَلَهُ تَفْضِيلٌ وَقُلْ لَإِنْ سَأَنِ الْأَلْزَمَهُ طَاعِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا الْقَوَامَ شُورَى اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حتيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يطلع مظلوما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا تَعْيَاهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ تَعْيُهُمْ مَسْكُورًا كُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ رب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 لا تجعل مع الله إلى أن آخر فتقعد مذموما مخزولا فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغا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 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقًا نحن نرزقهم وإياكم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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَجْرِفُ لِلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا جلتم وزنوا بالقصطعة المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السَّمَاءَ وَالْبَطْرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُنَافِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُو الْجِبَالَ طُولًا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 أَطْعَمَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ فَرَّطْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدَبٍ نُّفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءُ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّ فورا وان يكون كيف باورك الامثال فضلوا فلا يستطيعون تبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في قدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوتَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَقُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنُونَ إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلُّ عِبَادِي يَقُولُ لَكِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَيْ يَدْعُو بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ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 وَآتَيْنَا دَاوُودَ ذَكْرًا ۚ قُلِ ٱلَّذِي نَدْعُم مِّن دُونِهِ فَلَن يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلظُّرْعِكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ لا تأن يوم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محلا وَإِنْ مِنْ قَوْلَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِقُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقض مغفرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 كبيرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت صينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَذُرِيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا قَالَ الْذَابِبُ مَنْ تَبِيعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَنَّةَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَتَجِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُ وَدْفُواً تِكَا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فظله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَلَأَكُمُ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَا مِنكُم مَّن يَحْفَظُ لَكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن ييدكم فيه تارة أخرى يرسل عليكم قاطفا من الجحف فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة. وَلَقَدْ كَرُمنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلناهم في البر والبحر وردفناهم من الطيبات وتفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ طَغَىٰ أَغْمَاطَهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَذُو لَيَبْتَنُونَكَ مِالَذِي أُوحِيَنَ إلَيْكَ لِتَبْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَسْتَ خَذُوكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّرْكَنُ كت إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَفِيْرًا وَإِن كَادُوا لَا يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدقل فدق وأخرجني مخرج فدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزأق الباطل إن الباطل كان ذهوكا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَثَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قُلْ كل, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أ إذا كنا عظاما ورفاتا أ إن لم يسون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 بَأَ الْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَى إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا جَلَّأْ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصناتك ولا تخافت